110. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 111. قال وما علمي بما كانوا يعملون 112. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون 113. وما أنا بطارد المؤمنين 114. إن أنا إلا نذير مبين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 114. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون 115. ثم أغرقنا بعد الباقين 116. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 117. وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 114. فتبنون بكل ريع آية تعبثون 115. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون 116. وإذا بطشتم بطشتم جبارين 117. فاتقوا الله وأطيعون 118. أَمَّا الدَّكُّ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَأَعْيُنٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَذْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ 119. إن هذا إلا خلق الأولين 110. وما نحن بمعذبين 111. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 112. وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 112. أتتركون فيما هاهنا آمنين 113. في جنات وعيون 114. وزروع ونخل طلعها هضيم 115. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون 111. ولا تطيعوا أمر المسرفين 112. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما 119. إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين 110. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم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 117. أتأتون الذكران من العالمين 118. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون 119. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين 119. قال إني لعملكم من القالين 110. رب نجني وأهلي مما يعملون 111. فنجيناه وأهله أجمعين 112. إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ